إن في ذلك لآية لكل عدد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابقاته وقدر في السرد وعمل صالحة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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ, وما لهم فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ منهم مِنْ ظَهِيرٍ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 قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولو ترائذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا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 فَقَالَ الَّذِينَ أَسْتُضَعْفُوا الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا بَلْمَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَلْمَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ دَأْمُرُنَّا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَبْنَ دَامَتَ لَم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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك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 قالوا ما هذا إِلَّا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا افكم مفترى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلِ انَّمَا أَعْظُمُ بِواحِدَةٍ